لا اله الله وحده لا شريك له الملك الحق العلام واشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام أفضل من صلى وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله الطيبين واصحابه الغر الميامين ما عين بنظر ووعد أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا اما بعد أيها الإخوة الكرام فلقد كنا قبل أيام نتحدث عن استقبال هذا الشهر الكريم ونروي قول نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فيه تفتح ابواب الجنه وتغلق ابواب الجحيم ونذكر ما كان فيه من الفضائل فإن لله تعالى في كل ليلة من لياليه عتقاء من النار وإن الصائم له دعوه مستجابه وإن الله جل وعلا ياجر عباده على الصيام ما لا يأجرهم على غيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى الصيام لي الصوم لي وانا اجزيه يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي للصائم فرحتان فرحه عند فطره وفرحه عند لقاء ربه ولا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك ولا نزال أيها الإخوة الكرام في فضائل هذا الشهر الكريم إلا أن هذا الشهر بدأت ايامه تتصرم عنا ونحن في الساعات الاخيره منه نترقب رحمة الله تعالى علينا فلا يزال فيه أيام فيها من الفضائل ما ليس فيما سبق من أيام فلقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر كما جاء في حديث عائشة في وصف عبادته وحرصه عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر اجتهد وأحيا ليله وشد المئزر وايقظ اهله فنحن لا نزال في اوائلها أو ربما اقتربنا من منتصفها فلا يزال المرء في فسحه من الإقبال على الخيرات لا نزال نترقب قيام ليله القدر ان لم تكن قد فاتت في ليالي الوتر السابقة فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال التمسوها في العشر الأواخر منه ثم قال التمسوها في ليالي الوتر منه فلا يزال المرء يتعبد لله تعالى حرصا على ان يقوم ليله القدر واننا نستقبل خلال الايام القادمات عيد شرع الله تعالى لنا الفرحه فيه والابتهاج فرحا باتمام عبادتنا وابتهاجا بفضل الله تعالى علينا قال انس رضي الله تعالى عنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واذا لهم ايام يلعبون فيها يعني لهم ايام محدده من السنة يبتهجون ويفرحون ويانسون فيها زيادة عن غيرها هذه الايام ربما كانت مناسبات سعيده لهم في الجاهليه كصناعه صنم معين فهم يحتفلون بيوم صناعته او ربما انتصار قوم على قوم فهؤلاء يحتفلون والاولئك يحزنون لهم مناسبات محدده يحتفلون ويبتهجون فيها فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فيها وإذا هي ليست من شرع الله جل وعلا انما هي من احداثهم وربما كانت فرحه لبعضهم لكنها هي حزن على الآخرين وذلك لانه وقع فيهم مقتل من القوم الاولين فالاولون يحتفلون والآخرون لا يانسون ولا يفرحون فالغا النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الايام كل اعياد الجاهليه كل ما مضى قبل الإسلام وشرع عليه الصلاة والسلام لهم عيدين فقط عيد الفطر الذي نستقبله خلال الايام القادمات بإذن الله وعيد الاضحى فكان في هذين العيدين يظهر عليه الصلاة والسلام من الفرحه والابتهاج والانس والتوسعة على نفسه وعلى اهله وعلى الآخرين ما لا يكون في غيره من الايام حتى انه صلى الله عليه وسلم سمع الحبشة يلعبون وهم قوم من الحبشة مسلمون يلعبون بحرابهم في المسجد فنظر النبي صلى الله عليه وسلم من فوق جداره وكان جدار بيته ملاصقا للمسجد نظر ثم ابتهج بهم فقال لعائشة تريدين أن تنظري فجاءت واتكات عليه عليه الصلاه والسلام ونظرت فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على الفرحه والابتهاج بهذا العيد العظيم وذلك أنه تعبد لله تعالى بذلك يشرع لنا ايها الاخوه الكرام أيضا خلال هذه الايام القادمات زكاه الفطر وهي من اعظم شعائر الاسلام قال عمر قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا زكاه الفطر طهره للصائم يعني ان كان الصائم وقع منه خلل خلال صومه ربما تكلم بكلمة النابية وهو صائم أو ربما قصر في الاداب الشرعيه اثناء الصيام او نظره معينه او ما كان من خلل في صومه فإن هذه الزكاه تغسل ذلك الخلل قال شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا زكاه الفطر طهرة للصائم ثم بين ابن عمر رضي الله تعالى عنه انواع هذه الزكاه فذكر انها تكون صاعا من بر أو صاعا من شعير إلى آخر ذلك فهي تكون صاعا يعني ما يقارب الكيلوين ونصف بحيث يخرجها المرء من غالب قوت البلد فإذا كان غالب قوت البلد هو الرز فإنه يخرجه في بعض بلدان غالب قوتهم الدقيق أو الذره فإنه يخرج مثل ذلك وهذه الزكاه أيها الإخوة الكرام يخرجها المرء عن كل من تلزمه نفقته فإذا كانت تلزمني نفقه اولادي وزوجتي وإذا كانت امي وأبي عندي في البيت وانا المسؤول عن نفقتهم فإنني أنا الذي اخرج الزكاه عنهم أخرج عن كل واحد من هؤلاء ما ذكرنا من مقدار وكان عثمان رضي الله تعالى عنه يخرج أيضا عن الحمل في بطن أمه قالوا إذا كان هذا الحمل تعدى اربعه اشهر يعني نفخت فيه الروح وتحرك في بطن أمه ثبتت حياته فكان عثمان رضي الله تعالى عنه يخرج عنه وهذه سنه عن عثمان رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه واله وسلم يقول عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فان فعلها المرء فهو امر حسن وان اكتفى المرء باخراج زكاه الفطر عن من عن الاحياء من اهله ومن تلزمه نفقتهم فهذا هو الواجب عليه إن كان قادرا وهذه الزكاه أيها الإخوة الكرام لها أحكام ينبغي التنبيه عليها اول ذلك أن وقتها الأفضل هو ما بين صلاه العيد ما بين صلاه الفجر في يوم العيد إلى صلاه العيد يعني إذا خرج بعد ما يصلي الفجر أخرج هذه الزكاه إلى الفقير ثم أقبل وصل العيد مع الناس فإن كان الوقت يضيق عن ذلك او ربما لا يجد فقيرا في هذا الوقت فإن الفقير ربما كان مشغولا بنفسه للتجهز لصلاه العيد فإنه يجوز له ان يخرجها قبل العيد بيوم أو بيومين بمعنى أنه إذا كان العيد في يوم الخميس القادم فانه يجوز أن يخرجها يوم الاربعاء ويوم الثلاثاء لكن الخميس سيكون عيدا لو كان الشهر 29 يوما فلو أخرجتها في يوم الثلاثاء ثم صارت العيد هو يوم الجمعة فلا تصح منك زكاه فطر لأنك اخرجتها قبل العيد بثلاثه ايام فيبدو اخراجها من يوم الاربعاء بحيث إن كان الخميس عيداً فتكون قد اخرجتها قبل العيد بيوم وان كانت الجمعة هي العيد فتكون قد اخرجتها قبل العيد بيومي وأمر النبي صلى الله عليه واله وسلم أن تخرجها عن كل من تلزمك نفقته ممن تغيب عليه شمس ليلة العيد وهو حي بمعنى لو توفي شخص خلال هذه الايام فإنه لا يجب أن تخرج عنه زكاه الفطر أما من توفي بعدما اعلن عن العيد وصار العيد هو غدا صباحا وتوفي هو بالليل فانه قد غابت عليه شمس آخر يوم من أيام رمضان الذي هي دخلت عليه ليلة العيد وبالتالي يجب أن يخرج عنه زكاه الفطر وذلك أنه أتم شهر رمضان واكمل عده شهر رمضان كاملة وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم يأمر أن تطيب النفس بمثل هذه الصدقات تطيب نفس الإنسان لا يشعر انها غرامه أو ضريبة انما يشعر انها فضل من الله تعالى تفضل عليه فتصدق به هو على الفقير اما من كان اهله في بلد آخر بعض الناس قد يكون يعمل مثلا هنا واهله في بلده فإن السنة للمرء أن يخرج زكاه الفطر في البلد الذي يدخل عليه العيد وهو فيه فلو أنك مثلا ذهبت لتقضي قضاء العيد عند اهلك ودخل عليك العيد وانت عند أهلك في بلدك فاخرج زكاه الفطر هناك فإن كنت انت هنا تقضي العيد وكان أهلك يقضونه في بلدهم في بلد آخر فانه لا بأس أن تخرج انت زكاه الفطر عن نفسك وعنهم جميعا هنا لكن الأفضل أن ترسل إليهم فيخرجوهم زكاه الفطر في بلدهم الذي يدخل عليهم العيد وهم فيه فتكون أن تخرج زكاتك هنا عن نفسك وترسل إليهم المال وهم يشترون زكاه الفطر ويخرجونها عن أنفسهم في بلدهم ومن المسائل أيضا هل يجوز للمرء أن يخرجها مالا بمعنى انك إذا كانت تكلفه الزكاه عن الشخص الواحد مثلا عشرة ريالات هل يجوز إذا كنتم في البيت عشرة افراد بدل ما تشتري عشر فطر عشر زكوات عن هؤلاء ب ريال هل يجوز ان تاخذ هذه ال وتتصدق بها على الفقير وقد نص بعض اهل العلم على جواز ذلك وذكروا أنه ربما كانت حاجة الفقير إلى المال أكثر من حاجته إلى الطعام في ذلك اليوم خاصة أن بعض الفقراء يأخذ الطعام ويذهب ويبيعه بأقل من قيمته التي اشتراها بها من تصدق به عليه ونص بعض الفقهاء على أنه لا يجوز أن تخرج إلا طعام كما أمر النبي صلى الله عليه واله وسلم باخراجها طعاما وذكروا بأن الزكاه قسمان قسم يخرج مالا كزكاه الذهب مثلا والفضه وزكاه عروض التجارة وزكاه الاراضي وزكاه الأموال هذه تخرج مال ومنها قسم يخرج طعام وهي زكاه الفطر فذكروا بأن الله تعالى قسمها هذه القسمة لتبقى الشعيرة ظاهرة فإذا جعلنا الاثنين يخرجان من المال فكاننا قد تمسنا شعيرة شرعها الله تعالى لنا فالاولى ان يخرجها الإنسان طعاما كما أمر النبي صلى الله عليه واله وسلم بذلك فإن كان لا يعرف احدا مستحقا في البلد الذي هو فيه فلا باس ان يرسلها الى بلده او كان في بلده منهم أشد اشد لو كان في بلدك منهم هم تحت خط الفقر في شده الحاجة فارسلت المال إلى اهلك هناك أو الى صديق لك وأمرته أن يشتري من الطعام بعدد بعدد من انت مسؤول عن عن اخراج زكاه الفطر عنهم ثم اشترى واخرجها عنكم فلا باس لكن ينبغي أن تنبهه ان يخرجها قبل صلاه العيد لأن بعض الناس ربما بعض الناس في تلك البلدان يكون عيدهم بعدنا ربما فينبغي أن ان يخرجها قبل أن تصلي انت العيد حتى تعتبر صدقة فطر شرعيه نسال الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وانعتق من نيرانك واجعل موعدا موعدنا بحبوهه جنانك اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر فيفوز فيها بعظيم الثواب والأجر قولوا ما تسمعون واستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى اثره واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد أيها الإخوة الصائمون من السنن التي نترقبها خلال الايام القادمة سنن التي شرعها الله جل وعلا لنا وكان النبي صلى الله عليه واله وسلم يفعلها في يوم العيد ومن ذلك أنه إذا اعلن عن العيد فيسن للمرء ان يكبر فيقول الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وكان بعض الصحابه يزيد الله أكبر وكبيرا والحمد لله كثيرا وما شابه ذلك ولا باس في هذا لكن الذي نص عن النبي عليه الصلاه والسلام هو ما ذكرناه اولا فيسن إذا اعلن أن غدا عيد مباشرة يبدا الإنسان يكبر يكبر بعد الصلاه بعد صلاه المغرب أو العشاء يكبر المرء وهو في السوق يكبر وهو في بيته حتى يظهر هذه الشعيرة تدخل إلى البقاله لتشتري شيئا ارفع صوتك بالتكبير رفعا معتدلا حتى يشعر الناس أن الليله تختلف عن غيرها من الله يا ليله ليله عيد ويستمر هذا التكبير تكبر انت وتعلم أهلك ذلك واولادك فيستمر هذا التكبير إلى بدايه صلاه العيد فيستمر حتى في الصباح وانت خارج الى المصلى للعيد فتكبر وانت جالس فانك تكبر أيضا ولا تنشغل بقراءه القران بل بالتكبير ثم إذا صعد إذا تقدم الامام ليصلي بالناس قطع المرء هذا التكبير ويسن له أيضا في العيد أن يخرج باهله بعض الناس ربما تعودوا خلال شهر رمضان على السهر فإذا جاءت ربما اذان الفجر غلبهم النوم وناموا ثم يخرج رب الأسرة إلى المسجد أو إلى مصلى العيد وحده لأنهم احيانا يرفضون ان يستيقظوا من نومهم وقد كان نبينا صلوات رب وسلامه عليه يأمر الناس جميعا أن يخرجوا إلى صلاه العيد ومن شده حرصه عليه الصلاة والسلام أنه يأمر ذوات الخدور وهن الفتيات اللاتي في سن الزواج ويغلبهن الخجل عن الخروج امام الرجال فلا تخرج غانبا من البيت يأمر صلى الله عليه وسلم في صلاه العيد أن تخرج إلى العيد لم يقل عليه الصلاة والسلام الحياء أمر حسن تدعوها في البيت لا العيد يختلف عن غيره اخرجوها لتصلي العيد مع الناس بل يأمر بما هو اكبر من ذلك حتى الحيط المراه التي ليس عليها صلاه عيد اصلا هي ليس عليها صلاه تلك الايام ومع ذلك يأمر صلى الله عليه واله وسلم ان تخرج هذه المرأة التي ليس عليها صلاه فهي في عادتها الشهريه ومع ذلك يأمر ان تخرج طيب تخرج ماذا تفعل يا رسول الله هي لن تصلي قطعا يأمر صلى الله عليه وسلم أن تخرج وان تعتزل المصل ما تدخل إلى مكان الصلاه لكنها تشهد دعوة المسلمين تشهد هذا اليوم العظيم هذا الاجتماع المبارك الكبير ترى الناس يعانق بعضهم بعضا وترى الأطفال يتضاحكون وترى الناس يتمازحون وترى ابتسامات الناس في كل مكان وترى الذين يلبسون الثياب الحسنه والذين ربما يعطي بعضهم لبعض مالا ليفريحه به ترى كل هذه المناظر فتشعر أن اليوم يختلف عن غيره حتى وان كانت امراه في حيضها في ذلك اليوم انظر كيف يحرص عليه صلاه والسلام على أن يجعل يوم العيد يوما كبيرا لكل الناس يستشعرون انه يختلف عن غيره ولذلك أيها الاخوه الكرام ينبغي ان تحرص ان تخرج باهلك كلهم لا تترك احدا اجعلهم يلبسون من احسن ثيابهم ويخرجون إلى المصلى يشهدون دعوة المسلمين ويشهدون هذا الاجتماع المبارك الكبير ليشعروا ان هذا العيد هو عيد مبارك يختلف عن غيره من الاعياد ولقد كان النبي صلى الله عليه واله وسلم قبل خروجه إلى العيد إلى صلاه عيد الفطر كان عليه الصلاه والسلام يفطر على تمرات وترا فيشرع لنا أيها المسلمون قبل ما تخرج إلى صلاه العيد في عيد الفطر أن تأكل تمرات ليتاكد في حقك أن اليوم فطر وليس من رمضان ليس صيام فتاكل تمرات وترا بمعنى أن تأكل ثلاث تمرات خمس تمرات سبع تمرات ولا باس لو اكل الانسان شيئا آخر لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يفطر على هذه التمرات بحيث أنه يثبت أن اليوم ليس من أيام رمضان وكذلك من هدي عليه الصلاه والسلام أنه كان يخرج من طريق ويعود من طريق آخر قالوا حتى يرى أشخاصا جدد فيسلم عليهم ويعانقهم ويعايدهم حتى تكون الفرحه أكبر في ذلك اليوم كما أنه يشرع أيها المسلمون في يوم العيد أن يوسع المرء على نفسه وعلى اهله فيوسع على اولاده مثلا في المصروف الذي يعطيه لهم أو يعطيهم هدايا ليشعرهم دائما طوال السنه بالفرحه لمقدم هذا العيد وهذه من السنن التي يتعبد المرء لربنا جل وعلا فيها نسأل الله سبحانه وتعالى ان يقبل بهذا العيد علينا وأمتنا ترفل في ثوب العزة والكرامه وفي في ثوب النصر والتمكين يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن تقبلت صيامهم وثبتهم على قيامهم وتقبلت تلاوتهم وصدقاتهم يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن اعتق ترقابهم من النار في هذا الشهر الكريم يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نسالك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الاتقياء ومرافقه الانبياء ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم يا حي يا قيوم اختم لنا شهر رمضان برضوانك ولعنت من نيرانك واجعل موعدنا بحبحه جنانك وعمنا جميعا بكرمك وفضلك واحسانك يا رب العالمين اللهم انا نسالك لاخواننا في كل مكان أن تصلح احوالهم اللهم انصر اخواننا المجاهدين في الشام اللهم سدد رميهم وصوب ارائهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم انصرهم على من بغى عليهم اللهم انصرهم على من بغى عليهم اللهم انصرهم على من بغى يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم نسالك لاخواننا في مصر اللهم يا حي يا قيوم اجمع كلمتهم على الخير والهدى اللهم ول عليهم خيارهم اللهم ول عليهم خيارهم اللهم ول عليهم خيارهم اللهم ول عليهم خيارهم, ول عليهم خيارهم, ول عليهم خيارهم واجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم احكم دماءهم واجمع كلمتهم وابعد عنهم الشقاق والخلاف يا حي يا قيوم يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا واصلح امتنا ولاه امورنا اللهم انا نسالك يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم ان تهل علينا العيد المبارك على امتنا وهي في نصر وتمكين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واقم السلام الله